الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له فقيل له قل إن شاء الله فمل فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الحديث يتعلق به الاستثناء في اليمين والمراد الاستثناء في اليمين أن يقول إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لا طوفا الليلة على سبعين امرأة. لا طوفا. والمراد بذلك المواقع. وقوله لا طوفا هل هذا يمين أو ليس بيمين؟ من أهل العلم من يقول إن هذا ليس بيمين أصلا وعلى هذا فإن ما يرتب على هذا الحديث في مسألة الاستثناء في اليمين الاستدلال به على الاستثناء في اليمين فيه نظر وكذا أيضا ما يرتب عليه من القول بأن اليمين لا يشترط أن ينوي الاستثناء فيها ابتداء كما سيأتي بل لو أن ذلك طرأ عليه في آخر الحلف أو في أثنائه فإنه يقول إن شاء الله ويكون ذلك مانعا ل. الكفارة لا يجب عليه الكفارة على كل حال مسألة اليمين والحلف والقسم معروف أنه ينقسم إلى قسمين منهما هو ظاهر ومنه ما هو مضمر وهذا معروف عند أهل الهن فاليمين أو القسم الظاهر هو الذي يذكر معه فعل القسم والمقسم به وقد يكتفى بأحدهما هذا مع جواب القسم بطبيعة الحال فأتم ذلك في الصيغة أن يقول الإنسان أقسم بالله أحلف بالله فذكر فعل القسم أحلف أقسم وذكر المقسم به وهو الله لأفعلن لا كذا وكذا هذا يقال له الظاهر القسم الظاهر ولو أنه حذف فعل القسم وقال والله لأفعلن لا كذا فإن هذا يعتبر من قبيل القسم الظاهر والقسم المضمر هو ما حذف منه فعل القسم والمقسم به وإنما يعرف ذلك من السياق فإذا جاءت لام القسم مثلا نون التوكيد الثقيلة لا تدخلن المسجد الحرام. هذا قسم. لا في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ذنّك. لا تسمعن ولا تسمعن. لا والله هذا التقدير. لا والله لا تسمعن. والله لا تدخلن المسجد الحرام. فإذا اعتبرنا ذلك يمكن أن نقول بناء عليه إن قوله عليه السلام لا أطوفن يعني التقدير والله لا أطوفن. فيكون هذا من قبيل القسم المضمر خلافا لمن قال إن هذا ليس بقسم أصلاً ليس بحلف. مع أن القائل بهذا فإما لا يستهان بهم كالإمام النووي رحمه الله حافظ بن حجر قالوا بأن هذا ليس بيمين وإذا قالوا ليس ليس بيمين فإن الأحكام المتعلقة به مما سيذكر لا يمكن أن يستدل عليها بهذا الحديث لكن يمكن أن يستدل على بعضها بأدلة أخرى فإذا اعتبرنا هذا قسم ومشينا على هذا نكمل باقي الحديث قال لا أطوفن الليلة على سبعين امرأة سبعين امرأة قد تكون زوجات أنه يباح لهم أكثر من أربع وقد يدخل في ذلك الإمام وذكر السبعين أكد في هذه الرواية والروايات في ذلك متفاوتة مختلفة في بعضها ذكر السبعين وفي بعضها ذكر ما هو أقل من ذلك وفي بعضها ذكر ما هو أعلى منه فلم تتفق الروايات على عدد قال تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله لاحظ الآن هذا الأمر الذي ذكره مع اليمين يعني لو أنه قال لا أطوفن على سبعين امرأة فإذا ما طاف فإنه يحنث لكن إذا قال لا طوفا على سبعين رأة تلد كل امرأة فيكون هذا من القيود المتعلقة بجواب القسم لا طوفا على سبعين امرأة تلد كل امرأة كذا وكذا فيكون ملحقا به تابعا له وبناء عليه فإن ذلك إن لم يقع فإنه في ظاهر الأمر يحنث كما قد يفهم من آخر الرواية يعني إن لم تلت هؤلاء النساء كل واحدة ولدت غلاما فإن ذلك يكون من قبيل الحنة لكنه يرد على هذا يرد على هذا أمرا الأمر الأول ولعله يكفي وحده أن يشار إليه هنا وهو أن الأمر الذي لا يكون بيد الإنسان يعني هو بيده أن يطوف على سبعين امرأة لكن هل بيده أن تنجب أو لا تنجب لو قال والله لا أزرعنا أو لا أضعنا سبعين بذرة تنبت كل بذرة نخلة أو شجرة وضع سبعين بذر وما أخرج شيء منها فهل يحنث لأن إنبات الزرع ليس بيده هو يستطيع أن يضع البذور ويستطيع أن يضع ولكن الولد ليس بيده فمن أهل العلم من يقول إن مثل هذا الذي يكون فيه الخلف فيه بسبب أنه علق بأمر لا يملكه ولا يستطيعه وإنما هو شيء خارج عن يده كما لو حلف أن يطير في الهواء كما أشرت في الدرس الماضي أو يمشي على الماء فمن أهل العلم أن يقول إن ذلك لا لا يحنف فيه فجعلوا من شروط اليمين أن يكون في أمر مقدور عادة أمر مقدور عادة وهناك شروط أخرى ذكرت بعضها في المرة الماضية من أهل العلم يذكر أن يكون جائزا شرعا أن يكون جائزا شرعا وإلا لو حلف على شيء محرم فإنه لا يجوز لكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة هذه مسألة أخرى على كل حال طيب قال لأطوفن على سبعين امرأة تالد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إذا اعتبرنا هذا يمين الآن لأطوفن فظاهر أنه لم يقصد الاستثناء حينما قال ذلك وإنما قيل له بعدما حلف قل إن شاء الله وهذا يدل على أن الاستثناء في اليمين لا يشترط فيه أن يكون منويا في أول الأمر تداها حينما حلف لا يشترط وهذا يدل عليه مع أن من أهل العلم من الفقهاء من يجعلون بالاستثناء شروطا متعددة منها أن يكون منويا في البداية يقول لا أن ينوي الاستثناء لو أنه طرأ عليه قال والله إلا أفعلنا كذا ثم تذكر الاستثناء فقال إن شاء الله قالوا فإن ذلك لا ينفعه لكن هذا الحديث إذا اعتبرناه يمين فإنه ينفع إذا اعتبرناه يمين وعلى كل حال ابن القيم رحمه الله يرى أنه إنما قيل له ذلك من باب التأدب بذكر هذا الاستثناء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أي شاء الله وأظن نشرنا في المرة الماضية إلى كلام ابن عباس أو كان في درس الفجر في درس الفجر ها أيه؟ كلام ابن عباس رضي الله عنهما في الاستثناء إلى سنة من غير ذلك من الروايات التي جاءت عنه وعن غيره من السلف نعم. فابن جرير رحمه الله وابن القيم وجمع من المحققين يقولون إن ابن عباس رضي الله عنهما ما قصد أن هذا يرفع الكفارة وأنه لا يحنث لو أنه حلف ثم بعد مدة قال إن شاء الله بعد أسبوع أو يوم أو شهر أو ساعة أو نحو ذلك ابن القيم رحمه الله يقول هذا ينزه عنه صغار التلاميذ صغار الطلبة فكيف بابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول وإلا على هذا لا يحنث الإنسان بشيء ولا يلزمه شيء لا كفارة يمين ولا نذر ينذر بعد مدة بعد سنة يقول إن شاء الله انتهى كل شيء يحلف بعد ما يهدأ. ويفكر ويعيد النظر وبعدا يقول إن شاء الله يقول ما عليك كفارة لا يقصد هذا العباس لم يقصد هذا وإنما قصد تأدبا واذكر ربك إذا نسيت ليس المقصود به كما يظن كثير من الناس إذا نسيت حاجة من حاجاتك وأمرا من أمورك فقل إن شاء قل قل لا إله إلا الله واذكر ربك إذا نسيت ليس هذا المقصود وإنما المقصود يدل عليه ما قبله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت يعني اذكر المشيئة قل إن شاء الله تأدبا لكن ذلك لا يرفع مقتضى اليمين من الكفارة إذا كان حانفا فهنا إذا اعتبرنا هذا يمين فقيل له قل إن شاء الله فإن كان ذلك متصلا لأن هذا من شروط اليمين مشروط الاستثناء في اليمين الاتصال وكما أشرت في المرة الماضية إلا إن عرض عارض طبيعي أو نحو ذلك كأن يكون سعال أو عطاس فقال إن شاء الله لكن هل يشترط أن يكون نواها؟ الجواب لا يشترط وليس عندنا دليل على الاشتغاث الذين يقولون يشترط قالوا إنه جزم بها وعقد عليها قلبه من غير استثناء فلا ينفعه الاستثناء الطارئ لكن هذا كلام لا دليل عليه وسيأتي ما يوضح ذلك أيضا من غير هذا الحديث لو فرضنا هذا ليس في اليمين الحاصل ابن القيم رحمه الله يقول إنه قال له ذلك طلبه منه تأدبا وإلا فاليمين مضت نعم و على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث قال لو قال إن شاء الله لم يحنث لو اعتبرنا هذا أن المراد به بهذه الجملة لم يحنث المراد به الحنس في اليمين فبهذا الاعتبار يكون هذا الحديث مصرحا بأن قول إن شاء الله وإن كان طارئا لم ينوج ابتداء أنه يترتب عليه أثره وحكمه من أنه لا يحنث ولا تجب عليه كصارة لاحظتم لكن هل هذا مسلم؟ هل الحديث نص في هذا؟ الجواب لا كما سيأتي قال فقيل له قيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهم ما قاله؟ لماذا ما قاله؟ لقوة عزيمته وشدة إقباله على هذا الأمر الذي ينصر به دين الله عز وجل وليس ذلك من نفس تأدبه مع ربه تبارك وتعالى فالأنبياء أكمل الناس أدباً يقول فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا مرأة واحدة نصف إنسان يعني لم يكتمل الخلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث أصل الحنث هو الإثم كما سبق الإثم فهذا الإنسان الذي أقسم بمعظم وهذا قوله صلى الله عليه وسلم لم يحنث يدل على أن المراد هنا إذا فسرناه بالحنث الذي هو الحنث في اليمين أن هذا قسم لم يحنث لأن الحنث إنما يكون في اليمين فأصل الحنث هو الإثم والمراد به هنا أن يفعل ما قال إنه لا يفعله أو يترك ما قال إنه لا يفعله بمعنى أنه يحصل خلف بمقتضى هذه اليمين التي ألزم بها نفسه أمرا من الأمور أي يفعله أو ألا يفعله فهذا هو الحنث وأصله الإثم سرون على الحنث العظيم يعني الإثم العظيم ومثل هذا لا يكون هذا الحنث إلا بشروطه كما سبق كن عالما ذاكرا مختارا أليس كذلك مضى الكلام على هذا فهو بشرطه ومن قال إنه هنا ليس المقصود به الحنف الذي يوجب الكفارة وإنما لم يحنث أي أنه يتحقق ما قال يتحقق ما قال لم يحنث لم يحصل تخلف فيما ذكر أنه فعلا تلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان دركا لحاجته فإذا قلنا إن هذا يمين فمعنى ذلك أن الاستثناء هذا دليل على أن الاستثناء يرتفع به مقتضى الحلف من الكفارة إذا حصل الحنث واضح وهكذا يلحق به النذر ومثل الظهار وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة الطلاق لو قال لامرأته إن فعلت ذلك فأنت طالق إن شاء الله أو لو أنه ابتدأ ذلك من غير تعليق فقال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهل يقع أو لا يقع من أهل العلم انفرق بين الطلاق وبين اليمين ومن أجرى الطلاق المعلق مجرى اليمين قال لا فرق يقول لا إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله نعم على كل حال قوله صلى الله عليه وسلم وكان دركا لحاجته يعني أن ذلك يتحقق ويحصل له مطلوبه، فجاء في بعض الروايات ولا جاهدوا في سبيل الله، وهذا إدراك الحاجة، إدراك المطلوب، تحصيل البغية، وفي لفظ لو استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله، وفي بعض الروايات. لو قال إن شاء الله لكان كما قال فبعضهم فسر لم يحنث قال أن مطلوبه يتحقق وليس المقصود الحنث باليمين اليمين سواء قلنا إن هذا من قبيل اليمين أو قلنا بأنه قلنا بأنه من قبيل اليمين باعتبار أنه ربط ذلك بأمر بيد الله عز وجل فقالوا هذا الأصلاً لا يحصل لا تجب فيه الكفارة وإنما قوله لم يحنث يعني أن أن ذلك يكون سببا لإدراك مطلوبه ومن قال إنه ليس بيمين أصلاً قال إن قوله لم يحنث ليس المقصود به الحنث الذي يقتل الكفارة لحبتم الفرق طيب مسألة الاستثناء في اليمين يقول قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك وهذا تفسير من بعض الرواة أن الذي قال له ذلك هو الملك وفي رواية قال له الملك وفي صحيح مسلم قال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله مسألة الاستثناء في اليمين الآن هذا الحديث هل هو نص في أن الاستثناء في اليمين لا تجب معه الكفارة ليس بنص يحتمل بناءاً على الوجوه التي ذكرناها لكن هل يوجد عندنا من الأدلة ما نستطيع أن نجزم معه أن الاستثناء التي تكون في اليمين قول إن شاء الله أنه يرتفع معها ما تجيه اليمين من الكفارة إذا حصل الحنث الجواب نعم يوجد هذا من ذلك ما خرج الترمذي وبما جه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه نص صريح في المسألة من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وأيضا جاء نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الترمذي بعدما أخرج هذا الحديث في سننه يقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يعني أن قول إن شاء الله لا يحنث معه والعمل على هذا نعم العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء هذا كلام الترملي إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه استثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان هذا كلام الترملي أيضا وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يعني إبراهوية انتهى كلام الترمذي رحمه الله ومن أهل العلم أن يجعل هذا مسألة الاستثناء يجعلها على أنواع فيقول إن قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا على المشيئة إنما قالها تبركا مثل لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله قالوا فإن ذلك لا يؤثر في كونه تجب عليه الكفارة فإذا حنث في اليمين وجب عليه أن يكثر لأنه لم يقلها تعليقا وإنما قالها تحقيقا لاحظتم وأما إن قالها تحقيقا إن قالها تعليقا علق ذلك بالمشيئة قال إن شاء الله فإنه لا يحث لا شك أنه إن قال ذلك تعليقا لا يحث لكن إن قاله تحقيقا ظاهر هذا الحديث الآن حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الباب ها. إن اعتبرناه يمين وقلنا بأن الحنث المذكور فيه هو الحنث في اليمين قال لم يحنث وهكذا إذا نظرنا أيضا إلى الحديث الآخر حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ما قال؟ إن قالها تعليقا ولم يقلها تحقيقا أو إن قالها ما قال هذا والأصل أن ترك مثل هذا البيان والاستفصال في مقامات الاحتمال أنه ينزل منزلة العموم في الأقوال أو في المقام أي وقال هذا على عمومي سواء قاله تعليقا أو تحقيقا مع أن المسألة ليست محل اتفاق على كل حال نعم هل هذا يكفي في هذا الحديث نعم قصدك قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حلف على يمين صبر يقتطع بها ما لم مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية نعم قوله صلى الله عليه وسلم حلف على يمين صبر يقال قتل الرجل صبرا تسمعون بهذا قتل صبرا ويقال يمين صبر ما معنى القتل صبرا؟ يمين الصبر نعم. القتل صبرا أن يوضع بدون ماء ولا ح. أن إيش؟ يعني يترك حتى يموت من غير. لا لا لا. لا لا. إستاد مراد نعم. كيف حبس لا لا لا. ها؟ يعني المقصود أنه نعم أنه يحبس على القتل قتيل صبرا بمعنى أنه يؤخذ يحبس على القتل تضرب عنقه واضح يقال قتل صبرا بخلاف ما لو كان في أرض المعركة أو يتشاجر مع واحد فطعنه هذا لا يقال قتلا صبرا، بخلاف من يقال للمنية، فهذا يصبر على الموت هو يراه قتلا صبرا. واضح فيه معنى الصبر أن الرجل عارف المصير وعارف أن قبض عليه مسك ليقتل وأنهم ذهبوا به إلى الميدان أو إلى المكان من أجل أن تضرب عنقه، فهنا يقال قتلا صبرا. وفي هذا في في السير لما في قتل قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الأسرة عقبة بن أبي معاذ والنضر بن الحارث فماذا قال قال أقتل ص أقتل بين ي... بين قريش صبرا يقولون فإن قال لا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما أنت من يهودي صفورية لكن هذا لا يصح من جهات الإسناد لكن أهل السير يذكرون هذا أنه قتل صبرا وهذا مشهور في السير بغض النظر عن الجملة الأخيرة يقول أنه قال أقتل بين قريش صبرا يعني ما قتل في الميدان أخذ وأسر ثم قيد للمنية ضربت عنقه صبر للموت هذا معنى قتل صبرا فالقتل تارة يكون غيلة الذي يترصد فيقتل إنسان يعني مو مشاجرة فهذا أشد والقتل قد يكون صبرا يمسك الإنسان ويقدم للقتل هنا يقال قتل صبرا وهنا حلف على يمين صبر بمعنى أنه لم يكن في لجاج ونحو ذلك فخرجت منه اليمين استفز لا قل تعال تحلف قد نعم أحضر أحلف فهذا كما يقول الناس يعبرون اليوم يقولون مع السبق الإصرار والترصد فهذه يقال لها يمين صبر ما جاءت في مقام مخاصمة ومقام لجاج ومقام استفزاز أو نحو ذلك فخرجت منه في وقت انفعال أو نحو هذا لا لا لا قيل تحضر وتحلف قال نعم فهذه يمين صبر صبر نفسه فيها على الجزم باليمين وأدائها فهذا كله يرجع إلى معنى الحبس حبس النفس على هذا توطين النفس على هذا نعم ترويض النفس على هذا هذا هو المراد والله تعالى أعلم قوله من حلف على يمين على يمين صبح يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر كاذب يعني لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم الآية لاحظوا الآن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة هذه اليمين يمين صبر هل يتتعلق بأمر مستقبل ولا بأمر ماضي بأمر ماضي ولذلك ذكرنا لكم بأن اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين التي تكون على أمر مستقبل في شيء قصد به الإلزام أن يلزم نفسه أو يلزم غيره أن يفعل أو أن لا يفعل وقلنا بأن اليمين الأخرى، اليمين الغموس أن يحلف على أمر ما أن تكون على خبر إما في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل إذا كان كاذبا. وذكرت لكم ضابط الكذب في ذلك واضح لو حلف كاذب بأنه سيأتيه مال الشهر القادم سيأتيه مليون وسيعطي هذا هؤلاء الغرماء هذا مش تعتبر من غموس. غموس هل هذه توجب الكفارة لا توجب الكفارة وإنما عليه التوبة العظيمة وأن يكثر من الحسنات الماحية والاستغفار على الله أن يغفره له هذا الجرم والذنب العظيم قيل لها غموس لأنها تغمس صاحبها في النار صلى الله عليه وسلم فلاحظ الآن هنا ما قال عليه الكفارة فيمكن استدل به على أن اليمين الموجب الكفارة هي ما كان عليه في الزمن المستقبل نعم تفضل. قال وعن الأشعة ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان نعم هذا فيهم متضمن لمعنى الحديث السابق وقوله صلى الله عليه وسلم له شاهداك أو يمينه هذه مسألة لا تعلق لها في هذا الباب الذي نتحدث فيه عن أحكام اليمين، وإنه الجزء الآخر، نعم، يقول من حلف على يمينه هو الشاهد، لكن قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه هل يفهم منه أنه ليس هناك طريق ثالث؟ نعم. لا. هو مفهوم المخالفه؟ نعم. لو بقينا معه من حيث هو بمفهوم. شاهدك، فإن لم يكن عندك شاهد، نعم، شاهدان، ولا يمين، فليس هناك أمر آخر، ليس لك، ليس لك شيء، نعم، ولكن دلت السنة أيضا على أنه تقبل منه اليمين مع شاهد، مع شاهد واحد، كما في صحيح مسلم الحديث من حديث بن عباس. رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين قضى بالشاهد واليمين وجاء نحو أيضا من حديث أبي هرير رضي الله عنه عند أصحاب السنن وجاء عن جماعة من الصحابة كجابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الترملي وبماجح بل جاء عن نحو عشرين صحابيا لكن هذه الحديث الواردة عنهم منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم الحديث من عباد يكفي قضاء الشاهد واليمين فدل ذلك على أنه قن قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه أن هناك أمر آخر وهو الشاهد الواحد مع اليمين، فتجمع هذه السنن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر قال ليس لك إلا ذلك، يعني الشاهدين واليمين شاهدا كأو يمينه. طيب الآن لو جاء ببينه بي أن هذا الحق له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين على المدعي واليمين. على من أنكر فإذا ادعى ولم يأتي بالبينة ولم يأتي بالشهود وذاك أنكر وحلف ثم قال تحلف أنا أتيك الآن بالشهود أتيك بدل من الشاهدين أتيك بأربعة هل له هذا من أهل العلم أن يقول ليس له هذا نعم ليس له هذا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه فهذا جعل هذا الرجل الخصم يستحلف ويحلف وإنما يتوجه إليه اليمين حال الإنكار وذلك المدعي ليس عنده بين ولا شهود ثم بعد ذلك يأتيه يقول يقول ذلك فمن أهل العلم من أجازه قال ليس هناك مانع ومنهم من قال إن ذلك لا يجوز إلا في حاله وهي لو أنه نسي أو ذهل أو لم يعلم بالشهود فوجد من يقول نحن نشهد على هذا نحن نعلم بذلك فجاء بالشهود بعد اليمين فإن ذلك ينفعه, ينفعه على كل حال الأقرب الله تعالى أعلم أنه إن جاء بالشهود أو جاء بالبينة حكم له بمقتضى هذا لكن ليس له أن يقصده وأن يفعل ذلك له لأنه يؤثم هذا الإنسان بالحلف إلا إذا كان ما يعلم بهذه البينة أو نسيها أو فاته ذلك ثم تذكره فليس عليه بس لكن طيب يقول من حلف على يمين على يمين الصبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان من أهل العلم انقيت اليمين الغموس بمثل هذا قال هي التي يقتطع بها حق المسلم وليست أي يمين كاذبة والأقرب الله أعلم أن كل اليمين كاذبة على خبر كاذب أنها تدخل اليمين الغموس لأن ذلك يعني الاستخفاف بمن حلف به والقسم كما هو معلوم يقتضي التعظيم القاعدة أن القسم لا يكون إلا بمعظم إما حقيقة أو عند الحالف باعتقاد الحالف كالذي يحلق مثلا باللات والعزة أو نحو ذلك هو يعتقد أنها معظمه ولذلك حلف بها على كل حال اليمين الغموس يمكن تحمل على ما هو أوسع من هذا وهو الحلف على الكذب فإن كان يقتطع بذلك ما لم رئه مسلم فذلك أشد لقي الله وهو عليه غضبان هذه زيادة تتعلق باقتطاع حق المسلم باليمين هناك أشياء أخرى تتعلق أيضا بتعظيمها ومثل الحلف بعد العصر نعم وقوله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة المشهور من أقوال أهل العلم في تفسيري أن المقصود صلاة العصر لأن الحلف بعدها أعظم وأما وضع اليد على المصحف فكما أشرت سابقا هذا ليس له أصل في الشرع نعم وعن ثابت بن الضحاك الأنصري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا هذا حديث يحتمل أكثر من معنى هذه الجملة يمكن أن تفسر بما قد يتبادر من ظاهرها ما الذي قد يتبادر من ظاهرها من حلف بملة أقول حلف بكذا يعني الملة يكون محلوف بها فلو أنه قال واليهودية والنصرانية والبوذية حلف بملة والملة هي الدين والشرعة فهذا ظاهره المتبادر من حلف على يمين بملة فيكون قوله بملة تفسير لليمين وليس شيئا آخر من حلف على يمين بملة حلف بملة هذا ظاهره ويحتمل أن يكون كما يذكر بعض الفقهاء أن لا يصرح باليمين وإنما يقول إن فعل كذا في أمر مستقبل فهو يهودي فهو مجووسي فهو نصراني أو في أمر ماضي كان يقول إن كان ذلك قد وقع فهو كذا وكذا. لاحظتم هذا يحتمل من أهل العلم أن يقول إن هذه الصيغ أصلا ليست بيمين ولا تجري فيها أحكام اليمين ولا يجوز له أن يقول ذلك ولو قاله فإن ذلك ليس من قبيل الحلف. وعلى قولهم هذا لا يمكن أن يفسر الحديث بمثل هذه. المقالح إن فعل كذا فهو يهودي إن فعل أكلم هذا مو بيمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين بملة الإسلام. بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا كاذبا بماذا كاذبا بماذا هل هو كاذب أنه مثل يمين الغموس يعني حلف أنه حصل كذا ولم يحصل واضح أو المقصود أن هذا أشبه ما يكون بالصفة الكاشفة كاذبا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به بطبيعة الحال لا يمكن أن أحدا يدعو مع الله إلها آخر ويكون له برهان له به برهان يقتلون الأنبياء بغير غير الحق فهذا لا يمكن أن يقتل النبي بحق لكنها تكون صفة من قبيل الصفة الكاشفة فقوله صلى الله عليه وسلم هنا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا متعمدا هذه ممكن أن تكون قيدا لكن إذا قلنا أن قوله صلى الله عليه وسلم كاذبا أنها ليست بقيد لأن كل من حلف بملة غير الإسلام فهو كاذب من أي جهة؟ من جهة أنه حلف بهذه الملة والحلف بشيء يقتضي أنه معظم فكل من عظم ملة غير الإسلام فهو كاذب لأنها ليست معظمة كذلك حلف بملة غير الإسلام طيب لو حلف بالإسلام هل يجوز له أن يحلف بالإسلام يقول والإسلام الجواب لا لا يجوز لكن هنا أشد حلف بملة غير الإسلام كما لو حلف بغير الله مطلقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من أهل العلم من قال إن هذا يعني المعنى أن من حلف بملة غير الإسلام كاذبا أنه أن حلفه يقتضي تعظيم هذا المحلوف به وهذا كذب وزور كما قال الله عز وجل في الظهار وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا حينما يقول هي ينزلها منزلات الأم واضح طيب لكن أيضا قول من قال إنه إن فعل كذا فهو كذا فهو يهودي مثلا يمكن أن يرد بأن من قال ذلك هل يكون معظما لهذه الديانة أبدا العكس هو كأنه يريد أن الله عليه يقول بأنه ينتقل من الأمة الشريفة المعظمة الديانة الحقة إلى الديانة الباطلة ليثبت أن ما قاله حق في اليمين لاحظتم فما يكون هنا معظما واضح فهذا إراد ويقول هنا بملة غير الإسلام كاذبة متعمدا فهو كما قال فهو كما قال الآن فهو كما قال يعني بأنه كذلك يهودي أو حلف باليهودية أو حلف بالنصرانية فهو كما قال لأنه معظم لها فإذا كان يعتقد تعظيمها فإنه يلحق بها ولهذا يقال في مسألة الحلف بغير الله أن ذلك ينقسم إلى قسمين وقد أشرت إلى هذا في المرة الماضية أنه إن جرى ذلك على لسانه من غير أن يعتقد في هذا المحلوف أمرا لا يصلح إلا لله عز وجل من التعظيم فإن ذلك يكون من قبيل الشرك الألفاظ وإذا قاله وهو يعتقد تعظيمه تعظيم الذي لا يصلح إلا لله فإنه يكون من قبيل الشرك الأكبر فهذا الذي حلف بملة غير الإسلام هو كاذب في ذلك لأنه لا تستحق التعظيم وهو كما قال نعم فيكون ذلك على ظاهري مثل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك نعم يعني أنه كافر ولكن هل هذا سالم من أي اعتراض هذا الفهم الجواب لا يمكن أن يرد عليه بعض الإشكالات ويورد المعترض أو من استشكل ذلك هذا الفهم الذي ذكر من اعترض عليه يمكن أن يورد دليلا يقوي قوله الآن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا حديث عهد بجاهلية فحلفت بالله والعزة ما الفرق بينه وبين الحلف بمن لا قال الإسلام ما في فق يقول فحلفت بالله فقال أصحابي بيتس ما قلت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولهذا ذهب بعض أهل العلم قالوا إنه يفرق بين الجاهل وغير الجاهل وبين من اعتقد تعظيمها وبين من جرى ذلك على لسانه سبق لسان أو خطأ أو اعتاده أو نحو ذلك فإن قاله معظما لها فهو كما قال هذا قاله أبو بكر ابن العربي وإن قاله لا يقصد تعظيمها وإنما من باب الغلط خطأ سبق اللسان أو نحو ذلك جهلا منه أو ذهولا فكفارته أن يقول لا إله إلا الله السعود بن أبي وقاص بعث قال كنا حديث عهد بجاهلية مثل لما قالوا اجعل لنا ذات أنواع وهذا ليس بحلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجهم من الإسلام بهذا لأنهم جهلة حدثا عهد بالإشراك ومن أهل العلم كابن المنذر رحمه الله من ذكر الخلاف في هذا في من يقول إنه يكفر بالله ونحو ذلك إن فعل كذا يقول قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور علماء الأمصار لا كفارة عليه يقولون حرام لكن يقولون لا كفارة عليه قالوا هذه ليست أصلا بيمين ولا يكون كافرا إلا إذا أضمر ذلك بقلبه إنما قالوا قصد منع نفسه من هذا فقط وهذا لا يجوز له أن يقدم عليه ولكنه لا يكفر بذلك وذهب جماعة من السلف كالأوزاعي والثوري وهو قول الأحناف وذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بالراهوية قال هو يمين وعليه الكفارة لأنهم أجروا مثل هذه الألفاظ مجرى اليمين باعتبار أنه قصد فيها الامتناع فذكر هذا الأمر الغليظ فقالوا إن هذا وإن لم يكن صيغته صيغة القسم واليمين إلا أنه يأخذ حكمها فيكون عليه الكفارة وابن المنذر رجح الأول نعم لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللّات والعزة فليقل لا إله إلا الله ولم يقول عليه الكفارة نعم وعلى كل حال ومن أهل العلم قال إن قوله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال أن هذا من باب الوعيد والتغليظ والتشديد والزجر نعم من أجل أن ينكف المكلف عن الإقدام على مثل هذا لا أنه يكفر حقيقة إذا حلف إلا إذا اعتقد طبعا مقتضى ذلك أو لو قال مثلا إن فعلت كذا فكذا إذا أجرناه مجرى اليمين وأضمر في نفسه أنه يكون كذلك صلى الله العافية فإنه يكون كما قال والله المستعان ولا زال بعض الناس إلى الآن يقولون هذا صلى الله العافية صلى الله العافية يقول من حلف على يمين دينلة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه من قتل نفسه على كل حال. يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة هذا يحتج به من يقول بأن القصاص يكون بالمثل سبق الكلام على هذه المسألة والحديث ليس بحجة في هذا لأن هذا في أحكام الآخرة ولا تقاس عليها أحكام الدنيا. وليس على رجل النذر فيما لا يملك ويأتي الكلام على مسألة النذر إن شاء الله في الباب الذي بعده وما يتصل به من الشروط والأحكام على كل حال يمكن أن أشير بعض الإشارات في مسألة النذر لكن قبل أن أجاوز مسألة اليمين أقول هذا الذي يقول إن فعل كذا فهو كذا إن فعل كذا فهو كذا المذهب أنه المعليكة أن فارت يمين وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال به طائفة من السلف فمسألة إن قال قال كذا أو فعل كذا فهو كذا هل هذا يمين أو ليست يمين وإن كانت من قبيل اليمين هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة هذه مسألة مختلف فيها وعلى كل حال من قال بأنه يخرج من الإسلام إذا كان معتقدا مثلا أو, أو أنه يكفر بمجرد ذلك قال عليه أن يجدد إسلامه وينطق الشر وإن لم يكن معتقدا قالوا عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وليس عليه كفرة يمين وذلك عند من قال بأنها ليست بيمين أصلاً وبعضهم فرق بين من يعلم أنها يمين ومن لا يعلم أنها ومن لا يعتقد بين من يعتقد أنها يمين ومن لا يعتقد قال إن قال ذلك يريد به اليمين فعليه كفرة وإن قاله لا يقصد به اليمين فليس عليه الكفار. إن قاله وهو لا يعتقد أنه يلزمه إن قاله وهو لا يعتقد أن هذا من قبيل اليمين أصلا إنه لا يلزمه الكفار قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وليس على رجل نذر فيما لا يملك الشارح بن دقيق العيد رحمه الله ذكر أن التصرفات الواضحة قبل الملك للشيء على وجهين الأول ما كان من قبيل التنجيز لو أنه قال عبد فلان حر لوجه الله وهو لم يملكه فحكم أو أطلق عليه ذلك قال هو حر لوجه الله وزوجة فلان طالق هذا لا يقع لا يحصل به العتق ولا يحصل به الطلاق واضح والنوع الثاني ما كان بتعليق لو قال إن اشتريت فلان فهو حر إن تزوجت فلانة فهي, فهي طالق وهكذا فيما يتعلق بالظهار لو قال إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهري أمي لو قال هذا الله عز وجل ماذا يقول في مسألة الظهار مثلا يقول الذين يظاهرون من قيده من نسائهم من نسائهم فهذه ليست من نسائه وليست في حباله ولا عصمته فلا يقع مقتضى ذلك وهكذا إذا علق بالطلاق كان يقول أنت زوجت فلانة فهي طالق نعم ف هي ليست في عصمته ولا حباله والطلاق لا يقع بمقتضى هذا وإنما إذا كانت تحته لهذا ذهب بعض أهل العلم في الشافع رحمه الله إلى ذلك لا يعتبر ولا يعتبت إليه نعم. واعتبره آخر وعلى كل حال يقول عليه الصلاة والسلام وليس على رجل النذر فيما لا يملك يمكن أن أرد جملة من كلام الإمام الترمذي في السنن لما ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك وهذا نص صريح في الموضوع لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لو أنه قال علي نذر إن نجحت في الاختبار فأنا سأجعل سيارة فلان وقف للمكتب التعاوني لتوعية الجانيات يصلح المرأة التي نجت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت أنها إن وصلت للمدينة بسلام أنها تنحرها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ لها هذا وأخبر أنه لا نذر على من آدم فيما لا يملك فهنا حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك هذه تصرفات الآن عتق منجزة ولا طلاق له فيما لا يملك لو قال امرأة فلان طالق لو قال فلانة إن زوجتها فهي طالق هو لا يملك هذا فدل على أن الطلاق كذلك لا يقع أيضا الترملي رحمه الله يعلق على هذا بكلام طويل يقول وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي يقول الترملي وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سم من رأى بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورتي أو كورتي كذا يعني الناحية أو فإنه إذا تزوج فإنها تطلق قال وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وذكر عن عبد الله بن المبارك ويقول وذكر عن عبد الله ابن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ألا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال ابن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب إلي أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوب لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم علي امرأته ووسع إسحاب في غير المنصوبة لو أنه علق ذلك بامرأة قال إن تزوجت فلانة فهي, فهي طالق أذي يقول هؤلاء السلف في ذلك منهم من يفصل ومنهم من يقول لا يتعلق به حكم أصلا ومنهم من يقول تحرم تطلق, تطلق عليه وعلى كل حالنا لا أريد أن أستطرد أطيل في هذه المسألة لأنها لا تتعلق بموضوعنا حديث عمرو بن شعيب الذي أوردته آنفا قال عنه التلمذي رحمه الله لأنه حديث حسن وهو أحسن شيء في هذا الباب وذكر أنه سأل الإمام البخاري عن هذا الحديث أو عن أي شيء أحسن في الطلاق قبل النكاح قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني أنه لا يقع ولا ينبني عليه حكم وفي حديث المسور من مخرمة بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح ولا عدق قبل ملك نعم وكذلك جاء عن ابن عباس أنه قال لا طلاق إلا بعد نكاح وابن عباس رضي الله تعالى عنهما اعترض على ابن مسعود لما قال ابن مسعود إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فاعترض عليه بقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهم وأن ذلك لا يكون إلا بعد النكاح نعم ويقول ولم يقل إذا طلقتم الممنات ثم نكحتموهن وذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل قال إذا نكحت فلانة فهي طالق فقال علي رضي الله عنه ليس طلاق إلا من بعد ملك نعم وبهذا هذا الطول منسوب أيضا لجماعة كعائشة رضي الله عنها وإمام أحمد وإسحاق وإسحاق داود الظاهري وجمهور أهل الحديث كما قال المعلق على الحاشية أو صاحب الحاشية نعم ونسبه للشافعي أيضا وعلى كل حال يقولون بأن هذه المرأة أصلا ليست في عصمته فلا يقع عليها مقتضى ذلك لا يت لا ترتبط بها أحكام الطلاق لأنها ليست في حباله هذا الاختصار فأوقع على الطلاق على محل غير قابل واضح؟ وقل وفي رواية لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله هنا من مراد به هل لعن المؤمن كقتله بمعنى أنه يترتب عليه حكام القتل من القصاص والكفارة مثلا في مسألة القتل العمد عند من قال بها قطعا هذا ليس هو المراد أو أنه كقتله يعني في الآخرة من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وهذا أيضا في إشكال في بعد إذن من مراد لعن المؤمن كقتله من أهل العلم من يجري هذه الأشياء على حالها ولا يتعرض لتأويلها من أجل أن لا تذهب الرهبة من قلوب الناس يقولون أن هذه الأشياء سيقت من أجل الزجر فإذا أولناها فإن ذلك يذهب أثرها من النفوس ومن أهل العلم يتعرض لها للتأويلات من أجل أن يفهم من ذلك غير مراد الشارع فبعضهم يقول لعنه كقتله يعني في أصل الحكم أنه محرم فقط وهذا في بعد ومنهم من يقول لعنه كقتله أنه إن قتله فقد أعطبه وقضى على منافعه وحياته فكذلك إذا لعنه فإنه أيضا يكون قد صلى الله عليه أبعده عن منافعه وفي الدنيا بحيث يخرج عن جماعة المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الدابة في الناقة التي لعنتها تلك المرأة لا تصحبنا دابة ملعونه وكما قال عليه الصلاة والسلام فكانت الناقة تمشي بين الناس لا يتعرض لها أحد فقالوا اللعن بمعنى النفي والطرد وقد يكون ذلك في الآخرة بمعنى أنه أبعده عن رحمة الله عز وجل فلا يحصل له انتفاع بعمل ولا عبادة ولا إيمان فقالوا هذا كقتله كما أنه قضى على حياته في الدنيا فكذلك في الآخرة يكون بهذه المثابة لعن المؤمن كقتله وبعضهم يقول غير هذا على كل حال من التأويلات نعم والعلم عند الله عز وجل مثل هذه الأشياء على كل حال محتملة هو. لكن يكفي أن نفهم من هذا أن المقصود الزجر وأن لا يقع الإنسان في مثل هذا بعض أهل العلم يقولون لعم المؤمن كقتله أنه في المساواة بالمؤاخدة والمقابلة والمقاصة فالقصاص كما أنه يكون بالمثل فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فكذلك لعم المؤمن يكون كقتله شتمه يشتمه إن أراد العدل بمثل ما شتمه به ولا يزيد قل لأنه إذا لعنه فإن ذلك يكون مدعاة للاستفزاز فيزيد عليه في السب والشتم والاقذاع ونحو ذلك فقال لعن المؤمن كقتله يعني أنه يكون بالمثل بلا زيادة ليحجز النفوس المستفزه باللعن عن الزيادة والمجاوزة هذا وإن كان احتمال لكن هل هذا هو المتبادر؟ قد لا يكون هذا هو المتبادر وبعض هذه التأويلات لا تخلو من تكلف وفي رواية ومن ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة نسأل الله العافية وهذا عام ادعى دعوة كاذبة أين كانت هذه الدعوة الكاذبة يتكثر بها من قلة يدخل فيه ادعاء أموال الناس يتكثر بها أليس كذلك؟ ويدخل فيه ادعاء النسب نسبا ليس من نسبه واضح ليتكثر به كان يدعي مثلا من أهل البيت من أجل أن يحصل على مال من الفي والغنيمة نعم وقد يدعي هذا الإنسان دعوة ليتكثر بها يتشبع بما لم يُعطى في أي أمر يقصد التكثر به كان يدعي مثلا أن عنده من الأموال والأملاك وكذا من أجل أن يقرضه الناس هذه دعوة كاذبة قصد بها التكثر فيدخل فيه والله تعالى أعلم كل ما فعل من هذا القبيل كل دعوة كاذبة قصد بها الإنسان التكثر والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه يكفي هذا كيف إيوة كيف؟ من قتل نفسه إيوة عذب به يوم القيامة نعم ما هي الأشكال؟ من قتل من قتل نفسه بشيء هكذا وعندي هكذا سمعت شيء آخر؟ ما قلت؟ من باب إيش؟ لا لا هذا استدل به الإمام مالك على مسألة أخرى في القصاص وسبق التعرض لها وهي أن القصاص يكون بالمثل رده بحجر يرد بحجر وطاه في عمدا يطى بالسيارة كذلك ضربه بالسيف يضرب بالسيف طعنه برمح يطعن برمح قال هذا يدل على هذا هذا من قال فإنه يعذب به يوم القيامة تحس السم فإنه يتحسى يوم القيامة وجاء بطنه بحديدة فإنه يجابها بها تردى من شاهق يتردى من شاهق هذا المقصود قال عقب بمثل فعله جنى على نفسه وهي نفس محترمة لا يجوز له أن يجني عليها وهي ملك لله عز وجل فعذب بالمثل واضح هذا هو المقصود لكن هذا استدلال فيه إشكال بإشكال أحكام الآخرة غير أحكام الدنيا ولذلك العذاب الذي يجري عليهم في الآخرة من الحيات والحميم المهل صلى الله العافية ليس ذلك في مقابل نظير له في الدنيا كيف دعوة هذه لم يزيده لا لا يدعي, يدعي العلم يدعي أشياء لا يعرفها لا يحسنها يدعي شهاده ليست له اليوم أقرأ في تقرير أكثر من 135 دكتور ليس شهاداتهم مزورة لا يحملون يمكن ما هالاجلائي تحقيق الكتب يحقق آخرون ويأتي ينسب لنفسه يأخذ بحوث طلابه ويقدمها بحث طبيعة يعطي آخرين مالا ويكتبون لبحث مجستير ودكتوراه وهذا موجود طلاب في الجامعة يوجد طالبات يكتب لهم البحوث الملزمة لها تسعيرة كل ملزمة لها تسعيرة التخريج له تسعيرة كل هذا الدعوة دعوة يقدمه يقول هذه الذي يقدم على أرض لا تحق له ويأتي بأرض إنسان آخر يقول هذه أرضي ويريد عشان يحصل على قرض أو يحصل على كذا ويوجد في بعض البلاد المجاورة لا يمتون لهذا الإنسان أحياناً بنسب وأحياناً من قرابته فينسبهم إليه وسجلهم دفتر العائلة أنه من أولاده من أجل الحصول على قروض الحصول على أموال الحصول على منح الحصول على عطايا أو من أجل الحصول على الجنسية وهو ليس بأبي لهم وكثيراً ما يسأل عن هذا ادعى دعوة كاذبة ادعى أنه يحفظ كذا من العلوم والمتون ونحو ذلك هو يكذب فلا يزيده ذلك إلا نسأل الله العافية ضاعة ومهانة وقلة تفضلنا بقوله ولا نذرا فيما لا يملك ابن أدم فيما لا يملك هل يقاس عليه اليمين في عدم الكفارة كيف مسألة إيش اليمين في عدم الكفارة حلفت على رجلين لأن يفعل كذا وكذا ألزمته به أيه يقول الشيخ بأنه لو أن أحدا من الناس حلف على غيره نعم في أمر أن يفعله ذلك الإنسان فلم يفعل هل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نأذر على ذن آدم فيما لا يأذر ذكرت لكم صورة وهي في الأمر الذي لا, يعني لا يتمكن منه عادة كالمشي على الماء و... نعم إن النبات ونزول المطار والطيران في الهواء من أهل العلم يقول هذا لا يحصل به أصلا لا يجب عليه فيه الكفارة طيب لو حلف على غيره من أهل العلم انفرق بين حالتين منهم من يقول إن كان يعلم أن هذا الإنسان أصلا لا يعبأ به لو حلف على السلطان أنه يسافر أو يقيم، نعم، أو ألا يخرج من دار الإمارة هذا اليوم، أو نحو ذلك، لا، لن يستجيب له طبيعة الحال، فمن أهل العلم قال في مثل هذا لا من يعلم أنه لن يطيعه ولن يعبأ فيه قوليه أو غير السلطان مما لا يعبأ به، وحلف عليه في أمر من الأمور، فبعض أهل العلم يقول لا كذَّارَتَ عليه ولكن إن حلف على من قد يحمله هذا الحلف على الاستجابة التقيد بمقتضى هذه اليميل قالوا فعليه الكفارة إن لم يفعل أما من علم أنه لا يعبأ به قالوا هذا هذا ذكره بعض أهل العلم وليس محل اتفاق من أهل العلم قال إنها من قال إن هذا طبعا منه من يقول ليس بحلف أصلا ولكن هل يقع الطلاق بهذا أو لا يقع الطلاق؟ من أهل العلم من يقع الطلاق مطلقا ولا يجري مجرى اليمين ومنهم من يقول إن هذا له حكم اليمين نعم إن قصد به اليمين بحسب نياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال بالنيات فإن قصد اليمين فهو يمين عليه الكفارة ولا تطلق امرأته ولا يجوز له أن يقول ذلك وإن قصد به تطليق المرأة إن لم يفعل مقتضى هذا فإنها تطلق نعم. هذا الأخ يقول ما هو القول الراجح في من فاتته ركعة وزاد الإمام ركعة هل يعتد بها المأموم أبي مسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم من أهل العلم من قال إنها لما كانت هذه الركعة زائدة في حق الإمام فهي بمنزلة له لا عبرة بها وإذا كانت لا عبرة بها فإن الاقتداء بالإمام بها واعتداد ذلك بالنسبة للمسبوق غير صحيح فالمسبوق لا يعتد بها وهذا قال به طائفة كثيرة من أهل العلم الفقهاء طحمهم الله ومنهم من قال هي بالنسبة للإمام زيادة وبالنسبة إليه ليست بزيادة والمسألة محل احتمال والله تعالى أعلم أرجون يكون الصوت عند الأحوات واضح ممكن تتأكدونها كفاية جزاكم الله خير وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه